كلمة حلوة بتحكيها هيك معيشني فيها ما انك عارف انه الحب مش كلمة بتنقال لو خطرت عالبال قبل ما تقلي هالكلمة لازم تفهم معنيها بتقلي بحبك كلمة حلوة بتحكيها Aku makin yakin fi dia, mana aku ngarif, deng nu cinta, meski alam deng aku, dan bahaya di dalam batin. Abi almati lihat alam, kau tak boleh faham deng aku. Aku tak boleh تبقى حدي وتقويني لما هدني تبكيني لما اللي ترضيني من قبل الزعل بحبك يعني تحس بوجع اللي ما بينحمل بحبك يعني لما اضعف تعطيني الامان تبقى حدي وتقويني لما هدني تبكيني تزعي اللي تراضيني من قبل الزع القارب مش لفي بلحظات الملقى وبالاخر بكي حب اللي ما كتبله ويبقى منه بالحك مش لفي بلحظات الملقى وبالاخر بكي بدي حسك أقرب لي حتى من نظرة عيني اهرب من كل شي حوالي وعكد فجأة اتكي بحبك يعني تحس بوجع اللي ما بينحمل بحبك يعني لما اضعف تعطيني الامان تبقى حدي وتقويني لما هدني تبكيني لما تزعلي ترضيني من قبل الزعل يعني تحس بواجع اللي ما حمال حبك يعني لما اضعف تعطيني الأمال تبقى حدي وتقويني لما هدني تبكيني ولما تزعلني ترضيني من قبل الزعل قابط اللي